وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِيلُ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَا كَلِيَ طُمَّ إِنَّ قَلْبِي قَالَ فَقُضِ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إلينا إليك ثم جعل على كل جبل منه جزءا ثم دعه ن يأتيك سعياء وعلم أن الله عزيز حكيم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 والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من نوم ولا أذى ثم لا يُ تبعون ما أنفقوا من نوى ولا أذلهم أجروا معيد ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قولهم عُرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَاءٌ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ والأذى كالذي يوفق ما له رأى الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صبوع عليه تراب فالصابحه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين